الحمد لله رب البرية وخالق البشرية الذي حرم على عباده الشرك والوثنية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فرض على عباده التوحيد والحنيفية وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله رسول الإنسانية بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتته المنية صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه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 هيا بنا أيها الأحبة الكرام لنواصل مسيرتنا الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب الله عز وجل ومع اللقاء الثامن والعشرين من سلسلة دروس وعبر من قصار السور كان حديثنا في المحاضرة الماضية عن سورة الفجر وهذه الليلة أيها الأحباب سنعيش سويا مع سورة ذكر فيها وعد الله ووعيده إنها السورة التي تشوقنا إلى الجنة العالية وتحذرنا من النار الحامية إنها السورة التي تزهدنا في هذه الدنيا الفانية وترغبنا في الآخرة الباقية إنها سورة الغاشية وما أدراكم ما سورة الغاشية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة فقليلا ما كان يتركها وذلك لما تضمنته هذه السورة من المعاني العظيمة والآيات الكريمة إنها سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي يقول الله عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحرف الأول أو الاسم الأول للاستفهام هل هل استفهامية أم للتقرير؟ والتحقيق فإن هل في كتاب الله قد تكون لغير الاستفهام مثل قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال المفسرون أي قد أتى فقد تكون هل بمعنى قد والصحيح وهو الذي عليه جمهور المفسرين ورجحه أبو السعود في تفسيره أن هل هنا استفهامية يراد بها لفت الانتباه ويراد بها التشويق لما بعدها هل أتاك حديث الغاشية أتاك الخطاب هنا لمحمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه هل أتاك حديث الغاشية حديث أي خبرها الذي يتحدث عنها وأما الغاشية فإن في تفسيرها قولين لأهل العلم القول الأول بأن الغاشية هي القيامة قال أبو حيان والأصل أن الغاشية في اللغة هي التي تغشى الناس وتعمهم فالقول الأول لأهل العلم في الغاشية أنها القيامة وهي اسم من أسمائها فإنها التي تغشى الناس بأفزاعها وأهوالها قال الرازي وسميت القيامة بالغاشية وذلك لوجوه أولا لأنها تحدث وتحصل بغتا كما قال تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة ثانيا سميت بذلك لأنها تغشى الأولين والآخرين تعمهم جميعا ثالثا سميت بذلك لأنها تغشاهم بأهوالها وأفزاعها وهذا القول هو قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن كثير أن معنى قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية أي حديث القيامة فيكون المعنى للغاشية أنها اسم من أسماء اليوم الآخر وقد عرفنا لماذا سميت بهذا الاسم القول الثاني لأهل التفسير أن الغاشية هنا هي النار وهذا قول سعيد بن جبير واستدل بقوله تعالى وتغشى وجوههم النار فالنار غاشية واختار الإمام بن جرير أن اللفظ يحتمل المعنيين فيشمل معنى القيامة ويشمل معنى النار ولكن الصحيح أن الغاشية هنا هي القيامة وهذا الذي رجحه الشنقيطي في أضواء البيان لأن سياق الآيات يدل عليه بدليل أن الله قال بعدها وجوه يومئذ واليوم ليوم القيامة هل أتاك حديث الغاشية؟ فالمعنى إذن هل جاءك يا محمد خبر يوم القيامة والاستفهام هنا للتشويق وإلا فإنه قد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أخبار اليوم الآخر وأخبار القيامة فيما أنزل الله تعالى عليه من القرآن وفيما أوحى إليه من الأحاديث وهل علمنا تفاصيل يوم الآخر تفاصيل اليوم الآخر وأحداثه بالتدقيق إلا منه صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الغاشية إنها الغاشية التي تغشى الناس بأهوالها إنها الغاشية التي تعم الخلائق بأفزاعها إنها الغاشية التي تشمل جميع الناس بعظائمها ثم قال بعدها وجوه يومئذ خاشعة اتفق المفسرون على يوم يومئذ هنا هو يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة يعني وجوه الكفار يومئذ ذليلة مهانة هذه الوجوه التي اكفهرت في وجوه أهل الإيمان هذه الوجوه التي طالما صعرت واستكبرت واستنكفت وأخذتها حمية الجاهلية والأنفة المقيتة هذه الوجوه التي طالما استعلى بها أصحابها هذه الوجوه التي تلذذت بالمحرمات واستبشرت بالنزوات يعلوها الذل والهوان يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ ذليلة والجزاء من جنس العمل فإن هذه الوجوه أرادت أن تعتز واعتزت في هذه الدنيا بغير الله وأبت التمرغ في التراب والوحل لله عز وجل سجوداً وضراعةً وبكاء فيكافئها الله تعالى يوم القيامة لما أبت واستنكفت الذل له في هذه الدنيا والذل له عز وجل كله عز فإن الله تعالى يعاقبها بهذه الغشاوة وهذا الذل وهذا الهوان الذي يغشى هذه الوجوه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة هذه الوجوه التي هي ذليلة في يوم القيامة عاملة ناصبة أصحابها عاملون ناصبون العمل معروف ناصبة من النصب والنصب هو التعب يعني أنها تعمل كثيرا وتتعب كثيرا ولأهل التفسير أيضا في تفسير هذه الكلمة أو هذه الآية قولان قولان مشهوران عاملة ناصبة القول الأول أن العمل والنصب في هذه الدنيا لأن مدار الخلاف عندهم زمن هذا العمل وزمن هذا النصب فمن أهل العلم من قال إن زمن هذا العمل والنصب والتعب في الدنيا ومنهم من قال إن زمن هذا التعب والنصب في الآخرة أما القول الأول فهو مختاره ابن كثير وهو مروي عن ابن عباس وغيرهما من المفسرين عاملة ناصبة أنها عاملة في هذه الدنيا ناصبة متعبة لكن أعمالها مردودة عليها وعلى أصحابها كالذين يتعبدون لله بزعمهم العبادات الفاسدة كالرهبان والقسيسين والمبتدعة الضالين الذين قال عنهم رب العالمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين قال الله عز وجل عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا عاملة ناصبة وقال عكرمه والسدي عاملة ناصبة عاملة في هذه الدنيا للمعاصي ناصبة يوم القيامة العذاب وقال قتاده عاملة ناصبة إنها التي استكبرت في هذه الدنيا عن العمل فهي تعمل يوم القيامة وتنصب عاملة ناصبة هذا هو القول الأول لأهل العلم أن العمل والنصب في هذه الدنيا ككثير ممن؟ يظن انه يتعبد لله ويتعب في ذلك ولكنه وينصب ايضا في ذلك ويرهق نفسه لكن هذه العبادة لا تنفعه لكن هذه العباده لا تنفعه وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى عامله الناصبه ان صار لأنهم يظنون أنهم يتعبدون لله وأنهم يتقربون لله بهذه الصلوات وهذه الاعتكافات ولزوم الصوامع ولكن عملهم ونصبهم لا يستفيدون منه شيئا عاملة ناصبة بل من أهل الإسلام من يعمل وينصب ولا يستفيد من عمله والعياذ بالله كالمسيء في صلاته روى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فلما انتهى من صلاة اهدعاه قال منذ متى تصلي هذه الصلاة قال منذ أربعين سنة منذ أربعين سنة يصلي هذه الصلاة التي لا يتم فيها لا خشوعا ولا ركوعا ولا سجودا قال منذ أربعين سنة ما صليت صلاة واحدة وإنك لو مت على هذه الحال لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فينبغي التنبه لهذا العمل وأن يكون خالصا لوجه الله ابتداءا وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعب الإنسان نفسه أهل البدع الذين يصفقون ويرقصون ويصيحون ويندبون يظنون أنهم يتعبدون لله بهذه الأعمال الشنيعة وأن هذا نوع من أنواع الذكر وكلما ارتفعت أصوات بعضهم وعلى العرق وطار الغبار في الفضاء كلما دل ذلك على صدق الفاعل كما هو حال الصوفية عاملة ناصبة حتى روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أن شيخا كبيرا من النصارى أقبل عليه فلما ول الشيخ الكبير بكى أمير المؤمنين عمر فقال له إنه نصراني إنه نصراني فقال عمر إن الله يقول عاملة ناصبة وإني بكيت رحمة عليه كثير من هؤلاء يظنوا أنه على حق ولكنه عامل ناصب إذن هذا هو القول الأول عاملة ناصبة عاملة ناصبة أي في هذه الدنيا القول الثاني عاملة ناصبة في الآخرة واتفق من يرى بهذا القول أن العمل والنصب في النار تعمل وتنصب في نار جهنم كيف ذلك؟ بجر السلاسل والأغلال بالصعود والنزول الى الوهاد والاوديه اوديه النار والعياذ بالله كما قال تعالى سارهقه صعودا وقال عز وجل ومن يعرض عن ذكر ربي ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ورجحه الشنقيطي وهو قول مروي عن ابن عباس ايضا والراجح عندي أن المعنيين صحيحان فإن الآية تحتمل هذا وهذا عاملة ناصبة عاملة في هذه الدنيا ناصبة لكنها لا تستفيد من أفعالها وأعمالها لأنها ستصلى ناراً حامية بسبب تعبدها لربها العبادة التي لم يشرعها سواء كان ذلك من أهل الكفر أو من أهل الإسلام إذا كانوا على البدع فالآية محتملة لهذا المعنى وهذا المعنى في الحقيقة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية أن يرد أصحاب هذه الوجوه نارا حامية نارا شديدة الحر تصلى نارا حامية بعد هذا العمل وبعد هذا النصب تصلى نارا حامية تريد ناراً شديدة الحر شديد حرها بعيد قعرها قبيح منظرها شديد وأليم عذابها تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية هذه الوجوه أصحابها يسقونا في النار من عين آنية من عين آنية أي اشتد حرها وغليانها كقوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن حميم آن أي بلغ أقصى درجة الحرارة والحر والغليان والعياذ بالله تسقى من عين آنية تسقى من عين شديدة شديد حرها تصهر البطون وتسلط الأمعاء فأين هي تلك الخمور وأين هي تلك العطور أين الملذات والشهوات ذهب كل شيء وراح كل شيء تسقى من عين آنية هذا عن شرابهم أما عن طعامهم فاسمعه وقد قلت في أول المحاضرة إنها السورة التي ذكر فيها وعد الله ووعيده وتذكرنا بالنار الحامية فهذه جولة مع هذه الآيات التي يصف الله عز وجل فيها أهل النار وطعامهم وشرابهم وحالهم فيها تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع إنها جملة احتوى النفي والإثبات الذي يؤكد الحصر ليس لهم هذا نفي طعام إلا من ضريع الضريع أصله نبات شوكي سام عند العرب يسمونه الشبرق ويسميه أهل الحجاز إذا جث الضريع وليس هو تحلب البحر كما يسميه العامة عندنا ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من هذا الشوك السام الذي يقطع الأفواه والأمعاء والعياذ بالله ليس لهم طعام إلا من ضريع هذا هو طعامهم فإن قلت وكيف يكون نبات في النار والنار تأكل كل شيء فالجواب على ذلك أن الله تعالى سلب عن نار جهنم القدرة على أن تحرق هذه النباتات فإن في النار نباتات وعقارب وحيات والله عز وجل على كل شيء قدير بل إن في النار شجرة خبيثة كانت فتنة للظالمين ومقصدا لطعامهم وهي شجرة الزقوم التي سخر منها أهل الكفر قال تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم يعني في قعر الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم الآيات ولذلك لما سمع كفار مكة هذه الآيات جعلوا يستهزئون ويقولون إن محمدا يزعم أن هناك شجرة في النار فكيف تخرج شجرة في النار والنار تأكل كل شيء فعوحى الله تعالى إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا محمد قل لهؤلاء إن هذه الشجرة تخرج في قعر النار وتتغذى من النار وهي طعام لأهل النار ثم إننا نرى هذه النار التي بين أيدينا نضرمها ونستفيد منها تحرق كل شيء قد يسلب الله عز وجل منها القدرة على حرق بعض المعادن وهذا شيء معروف بعض المعادن لا يحترق بالنار لماذا؟ لأن الله تعالى سلب منها القدرة على أن تحرق هذا المعادن بعينه بل لقد سلب الله تعالى منها القدرة على حرق عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام ما أن أهل العلم ذكروا أنهم لما أتوا فبنوا له بنيانا من الجحيم كان الطائر إذا مر لا يستطيع أن يقترب لأن النار تلتقطه وتخطفه من شدة حرها ولهبها لكن لما ألقي الخليل عليه الصلاة والسلام سلبت عنها القدرة بأمر خالقها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأتمرت بأمر ربها فكانت بردا وسلاما على إبراهيم فالله عز وجل بيده ملكوت كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات ليس لهم طعام إلا من ظريح ثم إنني سأضرب لكم مثلا آخر المعروف في نباتات هذا البر أن النباتات كلها لا تسقى بالماء المالح فلو ذهبت لتسقي شجرة بالماء المالح لماتت ولجفت عروقها ولذبلت وهذا شيء معروف فالماء المالح لا يصلح لا للري ولا للزراعة ولا للسقي ما أن الله تعالى أنبت في قاع البحار الأشجار والأدغال والأعشاب العجيبة والله عز وجل على كل شيء قدير فالنار فيها نباتات منها الغسلين ومنها الضريع ومنها الزقوم ليس لهم طعام إلا من ضريع هذه البطون التي تفكهت بنعم الله عز وجل وأرزاقه سوف تملأ بهذا الطعام الخبيث والعياذ بالله بهذا الضريع هذه البطون التي امتلأت بالمباحات أو بالمحرمات وكان أصحابها على الكفر والشرك وماتوا على ذلك سوف تقاسي هذا الطعام وتعانيه هذه البطون التي ما عاشوا إلا لإشباعها سوف يتعذبون بها جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معاً واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء سبحان الله المؤمن يأكل في معاً واحد وفي لفظ مسلم المؤمن يشرب في معاً واحد يعني في أمعاء واحدة والكافر يشرب في سبعة أمعاء أو يأكل في سبعة أمعاء الأكل بس عند غساله موفم إن لله وإن إليه راجعون قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ليس لهم طعام إلا من ضريع بل إن الله عز وجل يعذب الكفار في النار على ما أكلوا وشربوا من المباحات فالكافر يعذب في النار على شربة الماء فضلا عن شربة الخمر ويعذب على كسرة الخبز فضلا عن لحمة الخنزير ما الدليل القرآن أيها الحبيب قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي إثم فيما طاعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين قال العلماء نفى الله تعالى الإثم والجناح على المؤمنين فيما يطعمونه في هذه الدنيا إذا آمنوا واتقوا وأحسنوا فدل ذلك على أن الجناح والإثم يثبت في حق من لم يكن من المؤمنين فالكفار يعذبون على الماء الذي يشربونه والخبز الذي يأكلونه حتى ولو أكلوا المباحات لماذا؟ لأنهم كفروا بربهم وأنكر وجود المنعم عليهم عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع تدبر معي القرآن لا يسمن ولا يغني من جوع هذا الضريع إذا أكلوه لا يسمن أبدانه ولا يدفع عنهم الجوع فإن أهل النار يلقى عليهم الجوع والعطش يجوعون وأي جوع يعطشون وأي عطش قال تعالى عن عطشهم فشاربون شرب الهيم شرب الهيم وهي الإبل العطاش والإبل إذا عطشت مع أنها صبورة فإنها لا تلتفت يمينا ولا شمالا تنكب مباشرة على الماء هؤلاء يلقى عليهم الجوع والعطش كأشد ما يكون شيء لا يصفه اللسان ولا يصل إليه بيان نسأل الله أن يعافينا وإياكم فيجدون الضريع أمامهم فيأكلونه لكنه لا يدفع هذا الضريع عنهم الجوع ولا يسمنهم فلا يحصل لهم به مرغوب ولا يدفع عنهم به محذور ومرهوب لا يسمن ولا يغني من جوع بل إذا أكلوا منه ازدادوا جوعا وهما وحسرة في الدنيا لو أن إنسانا أصابته مسغبة ومخمصة يعني شدة جوع وأشرف على الهلاك وأكل شيئا في الأصل لا يؤكل أكل شيئا لا يؤكل شيئا منتنا خبيثا رديء الطعم قبيح المذاق والمنظر والريح إذا أكل هذا الشيء الذي لا يؤكل في الأصل يدفع عنه الجوع أم يدفع عنه الجوع حتى الأدلة الحسية يدفع عنه الجوع بقدر الحاجة مع أنه ينتن عليه ويتأذى ويتقزز منه لكن جوعه يذهب شيئا ما فيتصبر بذلك يتصبر بذلك إلى أن يجد طعاما لكن في الآخرة وفي النار أهل النار لا يحصر لهم به ذلك إذا أكلوا الضريع لا يدفع عنهم الجوع به لا لا, لا, لا, لا, لا, لا لا يسمن ولا يغني من جوع رغم خبثه ليس كخبث طعام الدنيا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وبعد أن ذكر الله جل جلاله حال الأشقياء كما هو أسلوب القرآن عطف بذكر حال السعداء فقال تعالى وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة أصحابها في نعيم وجوه علىها النعيم وجوه عليها سرور وحبور وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة كلها نظرة وفرح حصل لها مرغوبها ودفع عنها مرهوبها وجوه يومئذ ناعمة إنها الوجوه التي عانت في هذه الدنيا للحي القيوم إنها الوجوه التي طالما تمرغت في التراب سجودا وتعظيما لرب الأرباب ومسبب الأسباب إنها الوجوه التي شحبت ألوانها صياماً لله وقياماً لله إنها الوجوه التي بكت عيونها من خشية الله جل وعلا فهذه الوجوه يوم القيامة حق لها وحق لها أن تنعم بعد العناء الطويل وبعد الصبر الجميل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية أي لعملها في الآخرة راضية فإنها ترضى في الآخرة عن سعيها التي سعته في هذه الدنيا ترضى عن عملها وترى أثر هذه الأعمال الصالحة التي لا ترى في هذه الدنيا فالمؤمن يتقرب إلى الله تعالى بالسعي الكريم بالطاعات والقربات وهو لا يرى أثر ذلك لكنه إذا ما توفي ولقي الله عز وجل فإنه يرضى لهذا السعي لأن هذا السعي المبارك الكريم الصالح قد جلب له رحمة الله وسبب له مغفرة الله تبارك وتعالى وبالتالي يدخل بذلك الجنة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية راضية لسعيها في الآخرة لا في الدنيا لأنها لم ترضى عن سعيها في هذه الدنيا ولا ينبغي أن ترضى لأن من رضي عن سعيه وعمله في هذه الدنيا فهو على خطر ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان دائما على حذر وحيطة من نفسه وأن لا يغتر بعمله وأن يستكثر على الله عملا صالحا أو أن يستكثر على الله الحسنات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 رضي الله عنها يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل قال لا لا يا ابنت الصديق لا يا ابنت أبي بكر إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف, الله جل وعلا وهو يخاف الله جل وعلا فإياك إياك أن ترضى عن نفسك في هذه الدنيا فإننا نحسب ونظن أن كثيرا من الناس قد رضوا عن أنفسهم ومن رضي عن نفسه وعن عمله في الدنيا فهو والله على خطر لا تغتر بهذه الأعمال ولا هذه الصلوات بل سل الله تعالى القبول دائما وأبدا وأن لا يكون حالك ممن قال الله فيهم إذا ما وقفوا بين يديه وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لسعيها راضية في الآخرة أم في الدنيا لسعيها راضية في الآخرة لا في الدنيا لأنها في الدنيا رأت نفسها هذه الأنفس وهؤلاء الناس الذين اتصفوا بهذه الوجوه الناعمة أنهم دائما في تقصير وتسويف وتفريط في فعل الطاعات والقربات فإذا لقوا ربهم جل وعلا إذا لقوا خالقهم فإنهم يرضون عن هذا السعي وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية جعلني الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه في جنة عالية في جنة بهية رفيعة في الغرفات آمنون في جنة عالية الله جل وعلا جعلها عالية لأهل الإيمان والتوحيد والصلاح والتقوى جزاء وفاقا فإنهم لما لم يتعالوا في هذه الدنيا وتواضعوا لربهم وسكنوا لخالقهم وأذعنوا لمولاهم فلم يستنكفوا ولم يستكبروا ولم يتنكبوا ولم يستعلوا على الله وعلى عباد الله في هذه الدنيا ناسبا أن يعلوا وأن يرفعوا وأن يسكنوا في هذه الجنة العالية والجزاء من جنس العمل ولذلك نقول إن من أراد العلو في هذه الدنيا فإنه لا علو له في الآخرة ليس له إلا السفول والنزول ومن أراد عدم العلو في هذه الدنيا وأراد أن يكون من المساكين لربهم المتواضعين لخالقهم فإن الله تعالى يعلي شأنه ومكانته قال عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فإذا أردت أن تفوز بهذه الجنة الجنة العالية فلا تتعالى لا تتكبر لا تستكبر لا تأنف بأنفك ولا تصائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير في جنة عالية وفي الآية دليل على علوها وعلو مكانها كما قال تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآية التي قبلها عندها إذ يغش السدرة ما يغش عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما طغى فالجنة في العلو وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا يسمعون فيها لغوة ولا كذابة لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيما لاغية من اللغو واللغو هو القول الباطل وهذا من, من تمام الأدب والتكريم أنهم لا يسمعون شيئا من الكذب والباطل والزور وما لا فائدة فيه فإنهم لا يسمعون فيها إلا سلاما إلا تسبيحا وتحميدا وشكرا وثناءا على الله جل جلاله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا تسمع فيها لاغية وهناك قراءات لا تسمع وقراءة لا يسمع وكلها صحيحة لا تسمع فيها لاغية الجنة لا كذب فيها لا زور فيها لا غش فيها لا كلام بذيء فيها إنها منزهة عن ذلك كله إنها دار كرامة الله التي غرس الله تبارك وتعالى كرامتها بيدي لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية قال ابن كثير أي عين سارحة وهنا نكرة في سياق الإثبات وليس المراد عينا بعينها أي واحدة فإن المراد هنا الجنس أي فيها عيون جاريات قاله ابن كثير فيها عين جارية جارية بالمياه هذه المياه مياه عجيبة مياه لا تأسا جاء في صحيح ابن حبان وقال عنه الألباني حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو قال جبال المسك نسأل الله اللي لا يحرمنا إن أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو قال جبال المسك فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة في هذه الجنة العالية لأهل الإيمان والتوحيد للذين اتصفوا بهذه الوجوه الناعمة سرر مرفوعة السرر جمع سرير سرر مرتفعة حتى يجلس عليها المؤمن الموحد ليرى ما أعد الله له في هذه الجنة من النعيم والملك ليرى من, من خلال هذه الفرش التي رفعت وهذه السرر التي رفعت إخوانه ومنهم على شاكلته فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة الأكواب قال المفسرون هي الكؤوس التي لا آذان لها يعني لا عروة لها عرفتم الأكواب؟ أكواب موضوعة موضوعة حذو العيون تمتلئ بمجرد أن يتمنى الإنسان أن يشرب منها وهو أكواب قدرة تقديرا على حسب ما يشتهي الإنسان في الجنة فإذا شرب منها لا يترك منها شيئا وتكفيه لا يبقى فيها شيء ولا يبقى عنده تشهي لأكثر من ذلك الشراب قدر التقدير بخلاف كؤوس الدنيا وأكواب الدنيا فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وليست هذه الكؤوس لمن قضى حياته في الدنيا بين الكؤوس وليست هذه الأكواب لمن قضى حياته ولياليه بين الأكواب في معصية للعزيز الوهاب إنها لأهل التوحيد والإيمان جعلني الله وإياكم منهم فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة النمارق جمع نمرقة قال ابن عباس ومجاهد والثور وغيرهم من المفسرين هي الوسائد الوسائد التي يتوسدونها ونمارق مصفوفة موضوعة الواحدة حذو الأخرى وبجانب الأخرى في غاية ما يكون من التصفيف وفي أبهى ما يكون من الترتيب نمارق مصفوفة يتكئون عليها لأن الجنة دار جزاء ولأن الجنة دار راحة وسعادة وفرح وسرور وحبور يتكئون على هذه الفرش وعلى هذه النمارق المصفوفة لأنهم مرتاحوا في هذه الحياة فإنهم قضوا حياتهم في تعب ونصب إنهم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إنهم الذين حملوا هم هذا الدين فلم يرتاحوا ولم يتلذذوا براحة في هذه الدنيا ولا بنو فيجازيهم ربهم يوم القيامة بهذه الفرش المرفوعة هذه السرور المرفوعة وهذه الأكواب الموضوعة وهذه النمارق المصفوفة أي الوسائد المصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي م بثوثه الزرابي هي البسط والطنافس مبسوثه يعني موضوعه ها هنا وها لمن شاء ان يتكئ عليها وزرابي م بثوثه وعده للذين وجوههم ناعمه لاهل الايمان والتوحيد وجوه يومئذ الناعمه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 ومع أهل الجنة ووصفهم وما أعد الله للفريقين يأتي هذا الاستفهام للتوبيخ والإنكار على هؤلاء المكذبين للبعث بعد الموت المكذبين لما أعد الله تعالى للكافرين وما أعده للمؤمنين فيقول عز وجل أفلا ينظرون إلى الإيبل كيف خلقت قال ابن جرير هذا استفهام للتوبيخ توبيخ هؤلاء الذين أنكروا بعث الناس بعد موتهم ومجردهم كيف خلقت فإن الذي خلق هذه الإبل في غاية ما يكون من الصنعة والإتقان قادر على أن يخلقهم بعد الموت وقد يكون للآية معنى آخر بدون تقييد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت من أجل لفت أنظار, أنظار هؤلاء لهذه المراكب التي هي أشد المراكب لصوقا بهم لأن العرب كانوا أهل إبل فلذلك جاء هذا الاستفهام من أجل أن يتدبروا خلق هذه الابل التي يركبونها هذه الرواحل العظيمة ذات الأشكال العجيبة والمناظر الغريبة تحمل أثقالها وأحمالها واقفة وجالسة وتقوم بها نهيكم عن نفع الناس أو عن منافعها من ألبانها ولحومها وجلودها وأوبارها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إنه استفهام يستدعي أن ننظر لهذه الإبل كيف خلقها الله عز وجل كيف خلقت؟ ولذلك كان شرحبيل القاضي رحمه الله يقول أخرجوا بنا حتى نرى الإبل كيف خلقت قال بعض أهل العلم ان النظر إلى الإبل تفكرا في خلقها عبادة لله جل وعلا أن تنظر للبعير تفكرا في خلقه تتعبد لربك بذلك وتؤجر عليه فمن من ينظر هذه النظرة؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لأن الله دعا إلى النظر لهذه الإبل كيف خلقت أمرها عجيب إنها سفن الصحراء التي لها من الصبر على العطش والضمى ما لا يصبر عليه مخلوق ولذلك قال الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الضمى والماء على ظهورها محمول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء خلقت فإنه صح عنه كما في مسند أحمد أنها خلقت من الجن وفي لفظ أنها خلقت من الشياطين ولذلك نهين أن نصلي في معاطن الإبل أي في مراقدها نهين أن نصلي في هذه المعاطن ورخص لنا أن نصلي في مرابض الغنم بل وأمرنا انتبه هنا ملاحظة ليس المراد أنها خلقت من الجن أو الشياطين أي أنها خلقت من مارج من نار المراد أن طبعها طبع الشيطنة الشرود والمرود وعدم الطواعية لأن الله قال والله خلق كل دابة من ماء وقال عز وجل في الإنسان وخلق الإنسان, خلق الإنسان من عجل أي أنه عجول وليس المراد عجل أنها مادة خاصة فخلق الإبل من الشياطين والجن أن طبائعها طبائع الشياطين والجن سرعة الحركة التمرد على صاحبها ولذلك قال يقول العرب إن أهل الابل أهل زهو واستكبار وتعالي بخلاف أهل الغنم أهل رحمة وسكينة نهينا أن نصلي في معاطن الابل ولم ننهى بل رخص لنا في أن نصلي في مرابض الغنم رغم أبوالها وأرو... وأروافها فإن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواف ما يؤكل لحمه طاهر وأمرنا أيضا أن نتوضأ إذا أكلنا لحوم الإبل كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سامرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أفنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم وجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ترك له المشيئة في أن يتوضأ من لحوم الغنم إن شاء فعل وإن شاء ترك لكن في لحوم الإبل قال نعم وفي صحيح مسلم أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال فنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم وجاء في لفظ آخر توضأ صريحا توضأ من لحوم الإبل ووجوب الوضوء من لحم الإبل هو الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول عامة أهل الحديث كما قال النووي واختيار البيهقي وابن خزيمة وهو مذهب إسحاق ابن رهوي فإذا أكلت لحم جزور قل أم كثر من أي جزء من أجزائه يجب عليك أن تجدد الوضوء لأنه ناقض للوضوء وكذلك مارقه على القول الصحيح لأنه لا يخلو من سلك لحمه وكذلك كرشه وكبده وبقية أجزائه بخلاف لبنه على الصحيح وبخلاف بوله وهل بوله يسرب؟ نعم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين وهم أناس قدموا من عرينة إلى المدينة ولم يلائمهم جوها وتقسها فاجتووا واستطلقت بطونهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين أن يخرجوا إلى إبل الصدق فيشربوا من أبوالها وألبانها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ نترك الحديث عن بقية السورة بعد الصلاة بإذن الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت حقا إنها مخلوقات تستدعي إلى أن ننظر إليها بتفكر وتدبر ثم قال بعدها تبارك وتعالى وإلى السماء كيف رفعت هذا السقف العالي وهذا السقف المحفوظ كيف رفعه الله تعالى بغير عمد ولا عماد رفع السماوات بغير عمد ترونها وقال عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وقال عز من قائل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون إلى غير ذلك من هذه الآيات البينات التي ذكر الله عز وجل بها عباده هذه السماء العظيمة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت هذه الجبال الراسيات أفلا ينظرون إليها كيف ثبتت في هذه الأرض بل وجعلت لهذه الأرض أوتادا حتى لا تميد بالخلائق والجبال أوتادا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم حتى لا تضطرب بكم في غاية ما يكون من الشدة والصلابة والعلو والارتفاع والجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وقد جعل الله تعالى فيها منافع عظيمة غير هذه المنافع قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر نعم مختلف ألوانه كذلك خطأ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابي بسود ومن الجبال جدد بيض جدد جمع جده والجدد هي الطرائق في الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه الجبال مختلف الوانها منها الابيض والاحمر وغربيب سود جبال طويله عاليه شاهقه سوداء لا نبات فيها تقول العرب اذا اراد ان يعبر عن الشيء الاسود القاتم يقولون اسود غربيب يعني شديد السواد وغرابي بسود كل ذلك يستدعي التفكر في عظيم هذه المخلوقات أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى هذه الأرض كيف سطحت أي مهدت وبسطت للعباد ليتيسر لهم معاشهم على ظهرها يقول الحافظ بن كثير وهنا نبه الله عز وجل البدوية بما خلق له حتى يتفكر في عظيم هذا الخالق فإنه ذكره بهذا البعير الذي يركبه وهذه السماء التي فوق رأسه وهذه الجبال التي تجاه وجهه وهذه الأرض التي تحته ليعلم أن الذي خلق هذه الأمور هو الرب العظيم الذي لا يستحق العبادة غيره مثل عجيب ذكره ابن كثير وتلك الأمثال نظربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ولذلك لما أقبل ضمامة ابن ضمام بن ثعلبة كما في صحيح مسلم ومسند أحمد والحديث من حديث أنس حينما أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بهذه الأمور وهذه المخلوقات يقول أنس كنا قد نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نسعد بأن يأتي أحد من أهل البادية فيسأله لنسمع عنه يعني لنسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل رجل من البادية يوماً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن رسولك يزعم أن الله أرسلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم داعية من الدعاء قال إن رسولك يزعم أن الله قد أرسلك قال صدق قال من خلق الأرض قال من خلق السماء قال الله قال من خلق الأرض قال الله قال من نصب الجبال؟ قال الله قال أسألك بالذي خلق الأرض والسماء ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم قال إن رسولك يزعم أن الله كتب علينا خمس ليلة قال صدق قال فإن رسولك يزعم أن الله كتب علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فإن رسولك يزعم أن الله كتب علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص شيئا ثم ول الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق هذا لا يدخل أن الجنة وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هنا تنبيه يجدر بطالب العلم أن يتنبه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قد يقول قائل ومن الذي شهد خلق الإبل والأرض والسماوات فإن الله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض بعدها ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المظلين عضدا اللهم أشهد أحدا من خلقه على خلقه أو أحدا من عباده على خلقه للأرض والسماوات والمخلوقات فكيف يطالب أو يطلب منا جل وعلا أن ننظر إلى الإبل كيف خلقت وهل شهدنا كيفية خلقها يقول الشنقيطي ليس المراد النظر إلى كيفية خلقها بل إلى نتيجة ما فيها وإلى أثر وجودها الإنسان إذا نظر إلى هذه الإبل كيف تتحرك كيف هي في أشكالها في ما تتحمله يتبين له بذلك عظمة الخالق عز وجل وكذلك السماء كيف رفعت والأرض كيف سطحت والجبال كيف نصبت وهذا له نظير كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف, كيف يحيي الموت فإن إبراهيم الخليل لم يشاهد الكيفية وكنها الخلق بل ما شاهد إلا آثار ذلك فقط شاهد آثار كيفية خلق الموت وفرق بين العبارتين مشاهدة الكيفية أمر لا يستطيعه الإنسان ولذلك لم يرى الخليل عليه السلام كما قال الشنقيطي أرواح هذه الطيور تدب في أشساد الطيور أو كيف عادت الحياة رأيها كيف أقبلت واجتمعت فقط أفلا ينظرون إلى وهذا قال أبلغ في إقامة الدليل والحجة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر ذكرهم بآياتي وعظهم بحججي فذكر إنما أنت مذكر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده وانظر إلى فعل ذكر الأصل أن يذكر من كان على علم فنسي يقول شخص لشخص ذكر فلانا بأن لي عنده مالا يعني هو كان على علم ثم نسي فذكر إنما أنت مذكر نعم لأنهم كانوا على علم بعلم الفطرة فإن الله تعالى خلقنا على الفطرة السوية كما قال عز وجل وَإِذْ أَخَذَ ربك من بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ مسح الله تعالى مسحا يليق بجلاله وكماله على ظهر آدم كما جاء في الحديث فنزلت كل ذرة يخلق منها البشر ثم أشهد الرب عز وجل الناس على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فذكر إنما أنت مذكر ما عليك إلا أن تذكر وأن تعظ أن تذكرهم بالآيات البينات التي بين يديك من القرآن إن لم يتذكروا بهذه الآيات الكونية ذكرهم بالآيات الشرعية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وهنا قراءة بالصاد والسين لست عليهم بمسيطر وهما صحيحتان لست عليهم بمسيطر يعني لست عليهم بمتسلط ولا جبار فما عليك إلا البلاغ ما عليك إلا البلاغ فقط فلا تكرههم على الإيمان قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجل على الذين لا يعقلون وقال عز وجل لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيثر ولا منافات بين الحديث والآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمرت أن أقتل الناس قال العلماء فرق بين المقاتلة والقتل فرق بين المقاتلة والقتل ثم إن المقاتلة لا تكون لكل الناس تكون للصادين عن سبيل الله الحائلين بينه صلى الله عليه وسلم وبين الناس فمن وقف في طريق الدعوة وأبى واستنكف يزاح ويزحزح حتى يصل النور إلى الناس ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن أسلم سلم ومن أبى تضرب عليه الجزية ويبقى على دينه وإن كان من المجوس كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر فليبقى على دينه ولا نكرهه على الدين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى بجوارحه ولسانه وكفر بجنانه قاله ابن كثير الا من تولى وكفر كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى الا من تولى وكفر ما هو جزاؤه فيعذبه الله العذاب الأكبر هذا الذي كفر بالله سيعذبه الله تعالى العذاب الأكبر في نار جهنم الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ولا يعذب الله تعالى احدا إلا إذا كان مستحقا للعذاب ولا يحرم أحدا من الجنة غلما فإن الله ليس بظلام للعبيد ولذلك جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلية رضي الله عنه قال سألت خالد بن يزيد بن معاوية فقلت أخبرني عن ألين كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله فالجنة يسيرة إلا من شرد على الله جل وعلا تمرد وابتعد عن أوامره ابتعاد البعير عن أهله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم مرجعهم إلينا مردهم إلينا إيابهم إلينا هؤلاء الكفرة بل وجميع الناس جميع الناس ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم ينبئكم بما كنتم تعملون إن إلينا إيابهم لا إياب لهم إلا إلى الله لا ذهاب لهم إلا إلى الله مهما طالت بهم الحياة فلماذا يكفر ولماذا يستكبر وهم سيردون إلى الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم تفيد التراخي عند علماء النحو دل ذلك على أن بين الموت والحساب فترة وهي فترة البرزخ ثم إن علينا حسابهم وقدم حرف التوكيد ثم أثبت أنه محاسبهم بحرف على ثم إن علينا حسابهم قال الشنقيطي وهذا يدل على تأكد هذا الحساب وأنه يكون على كل صغيرة وكبيرة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله جل وعلا هو الذي سيحاسبهم علينا الضمير ضمير جمع وضمير الجمع في كتاب الله يدل على التعظيم هذه الآيات الأخيرة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجزع وأن يضيق صدره بمن كفر وأن من كفر فإن الله سيعذبه العذاب الأكبر وأن إلى ربه إيابه وأن على ربه حسابه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هذه السورة سوره كريمه تضمنت وجوها من البديع والبيان اولا الاستفهام للتشويق في قوله تعالى هل اتاك حديث الغاشية ويستفاد من هذه الصوره المجاز المرسل المجاز المرسل فانه عبر عن هؤلاء القوم بالوجوه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وهنا العلاقة الجزئية لأنه عبر بالجزء عن الكل ومن فوائد هذه السورة البلاغية السجع الرصين الغير المتكلف في قوله تعالى لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ومن فوائد السورة الطباق بين الحرفين الأخيرين في قوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ومن فوائد السورة جناس الاشتقاق في قوله فيعذبه الله العذاب الأكبر فذكر إنما أنت مذكر هذا يسمى جناس الاشتقاق ومن فوائد السورة المقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الكفار والفجار وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناصبه ثم ذكر حالها ثم بعد ذلك عطف بذكر ماذا وجوه الكفار في قوله ووجوه يومئذ ناعمة وهذه تسمى مقابلة عند علماء البلاغة فصار عندنا كم من هذه ست فوائد بلاغية وقد تضمنت هذه الصورة المباركة بعض الفوائد أولا إثبات يوم القيامة في قوله الغاشية وهذا القول هو الذي رجحناه ويستفاد من هذه الصورة أن هذه الغاشية تغشى جميع الناس وتعمهم بأهوالها فإن قلت فالمؤمنون قال أهل العلم قال أهل العلم الغاشية قد تكون خيرا وقد تكون شرا فإنه يطلق على الغاشية ما كان خير واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة فالغشيان والغاشية قد يكونوا بالخير وقد يكونوا بالشر ويستفاد من هذه السورة ذل الكفار يوم القيامة والهوان الذي يلحق وجوههم جزاء وفاقا جزاء الاعتزاز بالإثم والعزة بالإثم في هذه الدنيا ويستفاد من هذه السورة الحذر من كثرة العمل الذي لا يوافق الصواب يعني الذي لا يكون مخلصا لله تعالى صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كان العبد من العاملين الناصبين التاعبين ثم بعد ذلك لا يستفيد من عمله كحال أهل البدع ويستفاد من هذه وهذا على القول بأن عاملة ناصب أي في الدنيا ويستفاد من هذه السورة أيضا العمل الذي يكلفه أهل الكفر في النار والعياذ بالله كما قال تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون يجرون السلاسل ويصعدون الجبال وينزلون الأودية مع ما يلحقهم من عذاب النار ناصبة عاملة ناصبة ويستفاد من هذه الصورة إثبات النار وأنها نار حامية ويستفاد من هذه السورة أن شراب أهل النار آن يعني بلغ أقصى شدة الحر ويستفاد من هذه السورة إثبات الطعام لأهل النار فأهل النار يأكلون ويشربون لكن أي طعام وأي شراب ويستفاد من هذه السورة أن الطعام للنار لا ينفعهم لا يدفع عنهم جوع ولا يسبب لهم سمن بحيث يستفيدون منه لتحمل العذاب بل ما يزددون إلا عذابا وقد ذكر الله جل وعلا شجرة الزقوم وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهو في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أنه قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه نعوذ بالله من النار وغضب الجبار ويستفاد من هذه الصورة إثبات النعيم لأهل الإيمان والتوحيد وأن هذا النعيم يظهر على الوجوه ويستفاد من هذه الصورة أن العبد المؤمنة يرضى عن عمله فيها في الآخرة بعد أن يدرك بذلك رحمة الله ثم يدرج في الجنة ويستفاد من هذه السورة أن الرضا عن السعي ينبغي أن يكون في الآخرة لا في الدنيا ولكن لا ينبغي أن يصل الإنسان لدرجة القنوط واليأس وينبغي أن يحسن الظن بالله ويستفاد من هذه السورة إثبات علو الجنة حسا فإنها عالية حسا لا نقول جنة هكذا نقول جنة هكذا في جنة عالية بخلاف النار على رأي كثير من أهل العلم ويستفاد من هذه السورة أن الجنة لا صخب فيها ولا لغو فيها ولا تأثيم فيها لا يتفوه فيها بما هو لغو أبدا على كثرة أهلها فهم يتحدثون لكنهم لا يقولون فيها لغوا ولا تأثيما لا يقولون إلا سلاما وإلا خيرا ويستفاد من هذه السورة إثبات العيون في الجنة ويستفاد منها إثبات السرور وأنها مرفوعة وفي هذا تسلي لأهل الإيمان الفقراء المساكين الذين توسدوا الحصر ولم يجدوا ما يتوسدونه في هذه الدنيا فإن كنا نحن نسعد بهذه الفرش الوثيرة والمريحة فإن إخوانا لنا في الله في كثير من الدول الفقيرة كالدول الإفريقية وغيرها لا ينامون على مثل هذه الفرش التي ننام عليها فالله عز وجل يسلي أهل الإيمان بذلك ولكن هل معنى هذا أن الإنسان لا ينام على فراش مريح لا فإن من الصحابة من نام على فراش مريح إذا افتقر الإنسان يصبر وإذا اغتنى فإنه يشكر ويظهر نعمة الله عليه لا كما انفعل بعض من ينتسب إلى الدعوة خرج مع الجماعة ثم عاد وقالنا زاهد الآن في سبيل الله زاهد في هذه الدنيا فذهب فباع فراش زوجته وفراش أولاده وأتى بورق الكرتون وقال ناموا على الأرض النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير هذا من الجهل بمكان ليس هذا هو الزهد الزهد أن تكون الدنيا في أيدينا ولا تكون في قلوبنا والنبي صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه التبر الخالص والفضة وأتي له بالغنائم وجعل يفرق ذلك في سبيل الله والصحابة ايضا لما فتح الله عز وجل عليهم تمتعوا بما من الله عليهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لكن لا يكون هذا غاية غاية المؤمن في هذه الدنيا وإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى يكرموا عبادهم التي يضعها لهم على هذه العيون حيث سيشربون ويستفاد من هذه الصورة إثبات المتكئات في الجنة من النمارق والزرابي وغير ذلك ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان عليه أن لا يعطي قيمة لهذه الدنيا وأنه إذا حرم شيئا منها فإنه ينبغي أن يرفع هذا الشعار ويقول ما عند الله خير ما عند الله خير وينبغي أيضا أن لا يغتر بهذه الدنيا فإن من الناس من ظن أن الجنة هنا فيسعى بكل جهده أن يحصلها وإنني لاحظت شيئا في المسلمين في هذه السنوات وهذا العصر وقد قارنت بينهم وبين الكفار ولا وجه للمقارنة لكن في هذه النقطة لا بأس أن نقارن في إيثار الحياة الدنيا أو تشبثهم بالدنيا نرى مثلا أهل الكفر ممن نعيش مثلا بين أظهرهم لا يبحثون كثيرا عن ملك الدور والفلل وبناء القصور وهذه الأمور التي يلهث وراءها كثير من المسلمين مع الأسف مع أنهم أرباب شهوات ونزوات نعم لكن سبحان الله الأصل أن يكون اللهث وراء الدنيا وحب الملكية وحوز العقارات وهذه الأمتعة يكون عندهم لكن انتقل إلينا نحن وش عندهم شهوة الباطن وشهوة الفرج والعطلة الصيفية وانتهى الأمر لا يفكر لا فيه أما نحن الله المستعام تكالب المسلمون على الدنيا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا من زهرتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح ويستفاد من هذه السورة أين الآية؟ يستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يقلب نظره في هذه المخلوقات العجيبة التي حوله ولسيما الإبل ولسيما الإبل وقال يستفاد منها أن النظر إلى الإبل بنية التفكر في بديع خلقها يثاب الإنسان عليه ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يتفكر أيضا في هذه المخلوقات التي تحيط به هذه الأرض ذات الفجاج والبحار ذات الأمواج والسماء ذات الأبراج كل هذه ينبغي أن يتفكر الإنسان فيها لأن التفكر في آيات الله الكونية ومخلوقاته يزيد في الإيمان يزيد في الإيمان لأن الإنسان يعلم بعد ذلك بعد هذا التفكر أن هذه الأمور ما وجدت صدفة ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان يجب عليه أن يذكر فقط وأن يقول كلمة الحق وليس مطالبا بالنتائج فذكر انما أنت مذكر كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ذكر ويستفاد من هذه السورة أن العبد المذكر للناس عليه أن لا يذكرهم بالسيطرة والقوة والعنف وجبر الناس على اتباعه أو اتباع ما يقول يرغب ويرهب لكن لا يلزم الناس ويأتي بخطاب الملزم كخطاب القاضي ولذلك فرق العلماء بين القاضي والمفتي فقالوا أن المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام لا يلزم به والقاضي يخبر بالحكم الشرعي ويلزم به ونحن لسنا بقضاه فنحن دعاة ولذلك لسنا مطالبين بتنفيذ الحدود على الناس نحن نذكر فقط ويستفاد من هذه السورة أن الذي يتولى ويكفر فإن الله هو الذي يعاقبه ويعذبه العذاب الأكبر ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يتذكر أنه سيؤوب ويعود إلى الله إن إلينا إيابهم ويستفاد من هذه السورة إثبات الحساب وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل عبد في هذه الدنيا أي كل عبد في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتمه وفي الصحيحين ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أي من منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأ من, أشأ من منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة أي بنصب تمرة تتصدقون بها ابتغاء وجه الله هذه السورة كما قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة وربما قرأ بها أيضا في صلاة العيدين مع سورة سبح نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن بمنه وكرمه وأن يحفظنا بالإسلام والقرآن قائمين وقائدين وراقدي